بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا من خلق الأرض والسماوات العلاء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 لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأنا رف فقال لأهلهم كثو إني آنستنا رل لعلي, لعلي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 وَأَنَا خَتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى إِنَّى أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدَنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي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 كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال لقد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى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 الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء, من السماء ماء فأخرجنا به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 أنت مكاناً سواء. قال موعدكم يوم الزينة وأي يحشر الناس ضحا. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. قال لهم موسى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْخِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرًا فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّ النَّجْوَى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم اتو صفاً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 ناب ربه عون وموسى قال آمتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلافو ولا أصلبانكم في جذوع النخل ولا تعلمون أينا ولا تعلمون أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن يؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقد ما أنت قاض فقض ما أنت قاض أن إن إنما تقضي هذه الحياة الدنيا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 فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم مما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدا يا بني إسرائيل إلى قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى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 قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا ولكننا حُمِلنا أوزاراً من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري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 وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فتنتم بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمْ الرَّحْمَنُ وَإِنَّ رَبَّكُمْ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي قَالُوا لن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 وَانظُرْ إِلَى إِلَٰهِكَ الَّذِي ضَلَّتْ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَّنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنَسْفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا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 فأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصا آدم ربه فغوى ثم جتباه ربه فتاب عليه وهدى قَالَه بِطَائِنِهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِنَّ مَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَإِنَّ مَا مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى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 ولو اننا اهلكناه بعذاب من قبله لقالوا ربنا لقالوا ربنا لولا